من صورة الحلافات العقدية أنه إنسان يقول أنا سلفي وأخلاقه وتعامله وطريقة أخذه ورده مع الناس جاهلية ما هي سلفي ويقول أنا سلفي إذا استدان من الناس ما يرد الدين ما ي... إذا مرب الناس عوام مساكين جهال بدل ما يحتويهم يوجههم ويرغبهم يكشر في وجهم ويبعد عنهم يرد عليهم السلام يخليهم في ضيق ما يعلم بوا إلا الله ويعطي صورة سيئة عن السلفية من من المفاهيم مفهوم السلفية كما نتغير لذلك واحدة مرة سألوا الشيخ بن عثيمين قالوا له من يقول أنا سلفي ويدعو إلى السلفية قال الحزبية والحزبية وإن كان السلفية وإن كان حزبية ما يجوز ما صح ركز كلامه على قضية السلفية كاسم لكنها في الداخل إيش؟ أصبحت حزب وهذه خالف السلفية فهو إنما أنكر الحزبية في السلفية ولم ينكر السلفية السلفية مفهومة تغير أنا أعرف بعض الناس لا يعرف من السلفية إلا الردود إلا الردود هم ليل ونهار العلم عنده هو الردود أعرف من السلفية بس إنه إذا جلس يتكلم عن فلان يتكلم عن فلان بمناسبة وبغير مناسبة يظن إنه هذا هو السلفي هذا ليس من منهج السلف لا هتضحك عليك لا هتضحك عليك لا هتحرف عليك الحقيقة هذا ليس سلف هذا ليس منهج السلف ليس منهج السلف هو ردود ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وعلان والكلام والسؤال فعشان يثبت إنه هو سلفي عشان يثبت أمامك إنه هو سلفي إذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويهرج عن فلان ويعلق عن فلان ويجيب الرد الفلاني عشان يثبت انه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك هي. هذا ما هو منهج السلف اللي يقلك انه هذا منهج السلف ترى غلطان منهج السلف اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الرد في محله والكلام في الجرح والتعديل في محله والقيام بأمر العبادة والسلوك والمنهج في محله وفي كل شيء له محل ولي ميزانه أما أنك تعرض الصلفية بهذه الصورة وتبغى من الناس ما ينكروا عليك فلا والله أنت شواهت الصلفية لا والله أنت شواهت الصلفية هذا غلط هذا غلط اللي يبغى الصلفية منهج إصلاح ودعوة اللي يبغى أنه إذا أخطأ الإنسان على طول يدمره ويكسره وما يخلي له منسم يرجع فيه للحق هذا مو صلفة وين قال أنا سلف هذا مو سلف سلفية رحمة أعرف بعض أشياء خنا بالستاشر سنة يناصح في المخالف ولا يعلن هذا ولا حد يدري عنه رحمة مو على طول كسر لا ستاشر سنة عشر سنوات يناصح ويتلف ما يستعجل أعرف من أهل العلم من يصنع هذا فاللي يظن أن الردود وأن الكلام في فلان وفلان وفلان وإسقاط فلان وكذا ونحو ذلك بدون أن يكون لديه توازن وتعلم للعلم على وجهه وأخذ الأمور بطريقتها الصحيحة ترى ما هو سلفي وإن جلس من الصبح للليل يقول أنا سلفي إن جلس يردد آيات وأحاديث من الصبح للليل الخوارج كانوا يردد آيات وأحاديث هو خارجي باسم سلفي لأن هذا من صور الخروج على الجماعة الإسلامية هذا من صور تشويه السلفية اللي يسمى له هم إلا الكلام في فلان وفي فلان من الدعاء الخطأ أخطأه وما وما يزن الأمور بميزانها هل في أحد سلم من الخطأ؟ ما في أحد كله ابن آدم خطأ الله عز وجل مع الكفار يقولوا لا يجرم أنكم شانان وقومين أن لا تعدله لما أنت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر كأنه خرج من الملة والدين هذا عدل كل شيء يحطه بميزان ولذلك هؤلاء يندهشوا لما أحد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع له. كيف خطأوا هنا وهنا يقول كذا هذا عالم هذا فاهم هذا فاهم ويريد استألف هذا الرجل ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورده وبيل له الصواب ويرجو إن شاء الله أن تقبل هذا الصواب وخلاص بلاش احنا نزيد الفجوة نحاول نستألفه ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس ينبغي الانتباه الى هذا طيب ما هي اسباب الانحرافات العقديه والمنهجيه